وَالَّذِي جَعَلَ لَنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ إِلَّا مَنِ اسْتَرْقَى سمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون.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 Wa arsalna alriyah lawaqha fa anzalna min al-sama'ima'an fa asqina kumuh fa قيناكم وما أنتم له بخازنين وإن لا نحن نحيي ونموت ونحن الورثة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 إنسان من صالق من حمّى مسنون والجَنَّ خلقناه من قبل من نار السموم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ خَلَقَٰهُ مِنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ